يا من يعزقني منك ما تصورنا بما صار غير انت الهاجر ما وعى على مثلي غيري غير اي يكفيني يا لا يا بحال للحزن والبعد والهجران وين الله رمانا مشكور يا ماك Ik aan wat en كان هذا جزاكم لو نزلتو ويحمانا فخامان الصوتية يسهل يدالبي ضيق دامك شعفنا كل الأزرا عندك مبادي دعاوي ناوي عندك من تهانا امشي ما العزيمه وترجى الوقت وذيك الليالا سعيده من قطع منها رجانا انا أشهد النور عيني حطي له فالقلب تذكى hoe baal كان اهتننا بشاعة حصر فيها لقنا